سنلقي في قلوب الذين كفروا الرعب بما أشركوا بالله ما لم ينزل به سلطانا سنلقي في وَمَا أَوَاهُم مَّنارٌ وَلَأَوَاهُم مِّن ظُلُمَاتٍ وَبِالسمَكِ وَالظَّالِمِينَ وَبِالسمَكِ وَالظَّالِمِينَ